لآن م و س ل ع ه النابلسي ر للعلوم ا ل ا ا ل ا م ي ه ل ف ل ا غيب فيه م ن رب ر ا ل ع ا ل م ي ن أم ي ق و ل و ن إن الله فقر على الناس ولكن اكثر من ذ ل ى ان ل الله لدر فقر I'm No, no, no. ب موسوعه ا ا ك ن ا ي ك ن واتن ل ي النابلسي ر ع ي ك م ق ا وتذكيري بآيات ا للعلوم ه ف الاسلاميه ل ه ت Thank、mm -hmm. you. و ل ف ي آ ي ا ت ن ا ف ا س ت و ر محمد راتب النابلسي م